وَإِنْ بها بِهَا فَعَمِلَهَا الله اللَّهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف الحديث سابع وثلاثين حديث كصد يطرد بأيّا حديث كصد يطرد بأيّا البخاري ومسلم بخاري ومسلم أيّا وريّين عن ابن عباس عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله رسول كلاه يكوري صلى الله عليه وسلم فيما حديه يرويه النبي كن او كورنا يا ربي ربي استبارك ربي يا وتعالى ربي يا سري هذه كان حديث القدسي النبي كورنا يا الله سبحانه وتعالى قال قال فانيا له يا, يا يري قال فان حافظ ابن حجر فتح الباري قال وغير قال فان لباب و ابي ان ما بيقولي <تصفيق> صلى الله عليه وسلم او ربك حكا يونيه او قال النبي بيقولي ان الله تعالى الله وحينا الله تعالى قال النبي فايلو يا ايه ما قال الله وحي لا ده ده صحيح او ده قال النبي بيقولي ان الله تعالى سغسريه كتب, كتب واقرا الحسنات اجر يالك والسيئات ثم ان تسكى قدال بيانا اللواء ادى يدالي كتابتو اللو قرآ فمن هم قوكي دمعا بحسنة اتر شيء وناغ قوكي دمعا فلم يعملها او انسماين كتابها الله اله بحسنة او قرآ عندو اتيس حسنة حسنة حسنة او كاملة بميسيرا وان همها الضو دمعا بها حسنة با. فعملها او سميو كتابها الله اله بحسنة إن دعوته إذا أشرخ حسنات طرف حسنا إلى 700 ضعف قد ضرب بقل ولا لا ان تيلا غيره إلى أضعاف كثيرة ولا يفرب ضربان تيلا غيره وين همط طضن عقابكم بسيئه أرن خن أو فلم يعملها عسن سمين كتب الله إليها قر سيئه عند وقت سمين لعنت وسمي دي دي حسنات اجر لو قر حسناتا كاملهن بما وين هم مقفك بالضبط امه بها سيئه دا. او فعملها سيئه او سميو كترى الله سيئ ابي الله قرى سيئه ذنبي واحده وكذبه رواه البخاري ومسلم امام البخاري يا مسلم ايا وريين في صحيحيهما لمده كتابه صحيحيه كوريين بهذه الحروف حروف طاني نقوريين كان هو نبينا صلى الله عليه وسلم كوري كو الله الله سبحانه وتعالى نقول نوشيه قابك حسناتك يدنبيالك الله قرى حق نياده حق نياده نياده تسابسنا لغهد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما حديث يرويه انكورين ايوه نبيه عن ربي ربي جيس تبارك ربي يطيرك سبطي وتعالى ربي صلى الله عليه وسلم قال نبيه وحجيري الله الله كتبها وقال قرئ الحسنات اجر يالك والسيئات يحمن يالك ثم بيّن وعد ذلك قرال كاسوا إلهي عديه فننهم قفي بدمع بحسنه ولك وناغ الدمعي نيستي سلام يعملها من السماء كتبها الله إلهه مثلا وتصير عاوه صلاه الليل سويسته صلاه الليل الله اللي اللي دا دا دا دا او قوردي الله فقط حسنه كامل الاهل لو قرا الله اكثر كي انيي سئ او اسا سيهد اي اسا labadaba كي انيي sa wax loo qorimay oo horday kan hordayay oo marku horan iyo isteen waxa loo qoraa hal ajir oo kaamilah hordii sana wa hay ku kala tagay niyadi wanaagsani niyadi wanaagsani waasiida suu qayraat ka kale oo niyaysato ku suurtagalin waawaraasiida suu faawanaasiida suu universiteredada fiir qofka chamaada soo aada chamaaduyu soo aada saaca tiggaar chamaad ku raadir waqoo an sayyid حلوة سودة دال نية داسو لماذا كو بكروا سيدا سوكال ولو بحديث كونيها تاسكو سوارو وإن, وإن هم قبكوها دو دمعو بها حسنة وفعملها أو أوسميو دو انتن ميجيستو وناجسميو وناجسميو سورتا قشو كتابها الله إلهي حسنة سوكو وقرأ عند وقت يسه عشر حسنات طبان أجر إلى سبع مئة تدعف تضضبطل ألالب إلى اللغة جارو ilaa aafaa tin kaseera laa laab yakasi badan inta laga gaabo waxa weeye ilaahay abtiisa waxa lagu qoraa ugu yaraan 10 10 toddoba boqol ka badan quraan kunasa soo sheega waxana lagu kala haraya waxay tahay laba arimo niyade ixlaaq ka qofka kalsoornida iyaha uu ku ayadoo tarno ilaahay dartiisu u dhixiye kamo ilaahay dartiisu dhixiye si kala duubree aca ku wax shaqo قرآن كوش يا كثيري آآ بطي سلح الحديدية كهر صدقادة بحيي إيه جهاتا قالي إيه كوي سلح الحديدية كذب صدقادة بحييي إيه جهاتا قالي اللبط بفيري صدقادة وحلكم بحييي جهاتي سبيل الله وعنك قالي شو قيسكم الله إليه آآ لا يسوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعدموا درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسم ايريه لكن لمده جن الله بلنقا اه في التركيده دار نبيي رسول الله عليه والسلام قف الى كمده وله لبعض الصحابه كون صحابه ذنبه ودب كسو اسلامته ويقال انه وليد الهام وسحان ووير البورته او دهبه بورته وحد waxay ilaahdan علماء ديغاंका تبدا كيلومترين كاس ديركا او hadii qof rikamada bihiyo hel mud ee oo ragii horbixiyay ajirkiisa madan fir waaynuu hal badal wax hayo ka wax maxay yelee waqti iriri islaamku ku jirayay u soo dhibtoobay waqti iriri ya baahibadan loo qabiyo oo qofka waxa weyn maalkaas islaamka galay ee u dhibtoonaya inuu ilaahay naftiisa maalkiisa ka qato maaha uu sanban kale laakiin markii frank isoo biqafka sakataayaa faamida mukhliisa oo baad ay ka tahay iyo mid la wadan ka loo baray waxa weeyay sabirku ku qaadan iska raac marada waa raaci soomaati marka waqtiga dibaastaba badan u jirto iyo qofke dib inta ka akhriinayo ka sheega iyo meel sunnadu gariib oo marka la maqalada meel waxanad ha lugu baydo ma waxaan wadi jirnaa dii dilaleeyo indha la cadayna oo tawxiiku gariib yahay oo marka la wareer la kaliya halatuugo leeyahay aaway awrida iyo buqoradii iyo waasidii laga caanmoobay waa waxa uu sheega waahilantile kay marka badbaban wa inuu dareemaan waqti meel sunnadu gariib ku tootoo xirku gariib ku too diinta la baa isareeyo hada ku soo aado diintiiina caaqan ma ayaan darniidow ayaan balad ha diidada و ابهرت مركات اناده الاسواق فتاكيرن مركا توما او ياردن طلال لا لاو تدرب قول اكبدا او وان حسابت الى ما انت لجرك وين هم تطوا ضوتا او بي سيئاتهم حمان افلام يعملها اصول سميت حمان ايوب اي ان سمييو وانا استدعي كتبه الله على وهو قرئ عند ابتس حسنات جرك عملت دمى xumaabo baaray mar astamay siraga xogaa wuxuu baahanta la faqur badan la faqur badan ayu baahan kalbiga waxa ku soo dhacaya sabihan kabeeynan wuxii ala leera xadiif nafsi waxna isaga soo dhacay isla markii ka gudbo wasawis ta leera ma han niyu qofku ka soo marayda manin, jae, saan, saan, maana, حاس او قلقوفك لو قوريمان ديمبييس قلبي خيراس كوسو داقايا ما نiyisan wax uu gu ansaraynaan xagaa kalbisa soo dacara kedibna way ka gudubta tasoka loqorima qof dambi loqorima diisa sahiha ah bukhari iyo thayrkiisu ay wariyeen min xadiithaha buhurayra ma bidu uu xure sallallahu alayhi wasallam inna allaha tajawasa li ummati anna hadathat bihi anfusuha ma lam tatakallam bihi aw ta'mal خوكم قال صلى الله عليه وسلم إلهي وإنا أمتي وإذاء فهي ما تحدث بها أنفسها وحنته ووشيكينه حديثو ما سياليدا حق قلبي مر سو مرايو كي تگيو اه إلهي هو وداص هذا شيء حداي سن <سؤال> سمين حداي سن قحابني ويقلبي كو تعمل به حداي سن شقينه كو عمل لا ينبغي ستواكم ان سف عمل القلب لاكن امح ابنهاه بافلي دي بلغه قر دي لابدك اتبهده حديث waxaas waswaaska qalbiga markuu soo maray hadaa dibsato inuu qalbigaaga soo maro ad uu ku inkirto waa ra iimaanka taas taas hadith sax ah muslim ka kutusa iman muslim raqamka 292 oo ku wariyay oo nabiga sallallahu alayhi wasallam taa uu yimid markaas ay waxa yiraahdeen inna lathi du fi anfusina ma yataadamu ahaduna an ووقف نقمته الى قواد لا واحد وين لا توقتر او سنكون عندك ماكاسيرو وقد وجتموه ذاك وما هش وقد وجتموه ما هش ارتها سمطرين ماكاسيراذا مع ماكاسيرو ذاك صريح الايمان كاسوا ايمان اكبر كاسوا بايمان اكبر انك <تصفيق> waba iska shakine in gaaroodi raba qoon kale saashe ga shakide wara yidani wara iimanki sodiga diidan bay iska shakine qalbiga waswasi ma soo maray waxa weeyaan waa afuufa shaydaan isla markiba qalbiga waba in خلاص waha soo haray inaad niyaysato wa niyaysatay caawuxu go'aan sabaynux qiiy ana اه اما قمرعبي وارضي وارضي وارضي وارضي وامري ويله اه او صور سكلوي والوقره سقول سميه يا وقره دم ديال الوقره كسمه ان سمي اللعن تاس وعجس صمامه والوقره اه هذيك فضلانا عباينيده هكبد حديثك امام احمد بن ماجه يقيل كيف يوريان الله عليه والسلام وحيري مثل الأمة اربعه رج ومدودن وعفر قفو رجل اعطاه الله مالا وعلما فكل كبر وحينقط الى هيسيه مال يا علم او مالك مهما امر يا علمي ماشي الا يريدها لو بخيها كبخينا ماشي الا يريدها لو بخينا كبخينا اه سلاسيه له سلاسيه له وامي كاسوا حد الدرجات سره العلم لا سيؤلوا بقا مالا وهسوا صدق السنه ذلك فضل ياتيه من يشاء ثن لوا ورجولن اعطاه الله علما ولم يعد مالا الهو اين علم يس مال مصيب مركز وله يا حدان واني اذا تعب يسمع منا اودو لو هني لا مسافه يري له واسميت كيف بيي الاجري كان كلام رسول الله عليه الصلاه والسلام واقف ان الهي وانه سبحانه وتعالى علم سين لكن ماله في الهي المصري علم ماله في ماله في هودي سو ما مولاي جهل لي مل الله ماشي نفط كرا تاي ترى كوزيني سو كتوو تاي ترى كم ركع تاي ترى كو قيد تاي taaytiraha waxa weeyaan qabil ku baabi oo ku hubey moryaan wax alla sidii uu aitiraabo qof muslimi suudaha suudaha looga dhiftay ku bixi meel alla meesay naftu tirado ku bixiyo ku bixina waaqafa bi qimme ka gaar ah wa u jeedo xumaanta ka kan afraad weeyah mahalshay kara لكن كميه النيه متكامل كاي سو فاجيكا حجلي في الكيس ولهذا ما لااله سدا سو كلان ييرينا اولي في واحنا ما حلو فهو عليه وسلم طقت نييه او نيه و اسو دم في واحنا ما غلو و اهير ملك حدنا So madidi mid ka qotuntay ee ku sineystay ee qamriga ku cagay ee waxway qabaa'ilka ku leeyay ee muslimka kale ku dilay kaasi ula dambeyey faarxaanu mid laa gaar gacana u hebil la la la ee kaalaha wa gargarana wa usarin kasu ladambiri kumannan kadiri ila huwa na qasar ha wa wa'id samara tara galan ma'as galan ma'as ma'naha na'as aw hay sawi mukta sa ma'naha barikaza musliman wala bijeidan lakin wa halola jeede ma'naha khair mahayo ki kumannan kadiri wala kadambiyaka wa kumannan وليدا سيت ربي تنالي روحك اكسغن صلى الله عليه وسلم تقف حمان فقف كتاغير فن بط حمان ملكايا شبكي الله هيا بيد الله هيا كوفي هي مسلمين لا شقينها يا فتن وها قف كتاغير فن ميشنكم مقرو جوين وله لميدياي قف جوق حمان تلا سمينا قف كمقن لكن تاغير فن كان <تصفيق> لكن قوف كما قالوا لمي دي. قوف كما قالوا لمي. مركني يره هداك كان سا تاغيسان لا خقنات. دك مسلمي كي ديله سو متجي فين، سو ماشي علي، سو كو حلا رمعك. يا خلاص سحبوني. سحبوني. ها. وعلى حديثة البخاري يقول إذا التقى المسلمان بصيفيهما فالقاتل والمقتول في النار نبقى صلى الله عليه وسلم لبقى مسلمة هدى هبك إسكليه الريمادان كاللدلية يكي وحد دلية لبقى بالنارته هادي صحابات الوحي رادي نسول كالله واقع أنه ميت كان وحد دلية ويقول النارته كم مطي فما بارو المقتولي فالميت كان لدلية فهو نارك المتشقي يبقى بالدلية النفته وهيه nabiga sallallahu alayhi wa sallam wuxuu yiri inuu kaan xariis qal qatl saaxiibki wuxuu naarku kumutay wa laga tarroonaad wa laga hormar soo weeye daday ee ayna tasu ga marka meesha mahanniyadi ogaanay waxa weeyaan qof wax qalbiga ku soo dhacay oo inkiray wax qalbiga ka go'ansaday tabartar u diiday maxaa sabaxa qalbigeedii soo soo taale ween yeesa ka dibna aldartis iska dayay midkaas oo midka ajje ka loqoray hayla iyo wayd sahih ay ku sugan tahay in ma واقفك اوغتغي انيغا بارتي او الهيلي انيغا بارتي وقفي اوغتغي ساتو الهيلي باركا حديث سمعني ساسا وين همها الضوضه ام ابي عملها اوصصم اينو الهيلي درتس اوغ تدو الله الله او عند وانتي صح سنه كامله وين همها الضوضه ام بها سيئه او كتبها الله الهو قراء سيئه ذنبي واحده او كريده هل ذنبي لو قراء بل إلهي فضيكي سفيري دمبيكي مكاسة ميضو حال دمبيكي القرى حسنا دينا طبانة أبوية هذا هو اللي سمي زاما كورن قفكي واحد كيس عشراتي كبطي وحي كتوسي قفكي من واحدة من ثمانتك الشقيقي قيرتي سنية را. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف حروف تاني كوريين كمام نووي يامركا تعليق عتي بلانصاري ويقول فاندر فيري يا عقل ولالك يجا مسلم كاهو وفقنا الله وياك. وأنه يكون هذا الهي يكون هناك وافجه يعني أنه يكون هناك وافجه التوفيقه يعني أنه يعمل صالحا إلى عظم لطف الله الهي لم يكن يقوله كيف يقوله تعالى الله وصرعيه وتأمل بل أفيرفيرسه هذه الألفاظ الألفاظ دان حديث الغصي وقوله الهي قول كي سأجري عنده أكتث أما هو قوله ما بقى قول من بيك راني صور محمي عنده أكتث أجري إشارة وحي إشار تيلا تلاقي الدلال بها حسنات لو ددالاي حسناتا marka la sheegayo in dahu aleel ilahi yaktis marka shay adu qiima u le pol ilayay we fiiri wa qawluhu nabiga qawti sawiri kaamilatan damay tiranna li ta akidda ab kayn we in ye we shi dad ti lih kanaa i dadal ka adaygi sa biha xasanada lagu dadala wa qalauhu in nabigu fi sayyiati humanta allati humanta hamat biha aw damay thumma taraka ukatgay katadallaahu فأكدها واعتكي بكاملة تنكو أتكيي وإن عملها دو سمييو نقفك حمانتي كتبها الله ألا أقرى سيئة واحدة تنهل دنبي فأكدها واعتكيي النبي أما الله أتكيي تقليلها سيئة يرين تيد بواحدة تنكو أتكيي ولم يؤكدها كما أتكين بكاملة كما أتكين فلله الحمد مهد الله إسكاله والمنة قلت إيا أبال الله إسكاله سبحانه الله نستهينا نغصاني عيبا كفر وعينينا الله نخصي مكو بكرنه سناعا أمان عليه الله أمانه و بالله توفيق و فجنتنا الله يهاطي والله سبحانه وتعالى وعلم وصلى الله وصلى الله, وصلى الله, وصلى الله على نبينا